بسم الله الرحمن الرحيم و <تصفيق> ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضدلا فآوى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 أَمَّن يَتِيمًا مَّسْنُدًا ۖ أَمْ ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفع مالك ذكرك فإن اذا فرطت فامك قرب الى ربك يغفر